صوت العرب من القاهره اخبار افكار اسرار اقرار على الفطار اقرار على الفطار اقرار على الفطار في حوار محمد عبد العزيز مع جمال الشاعر الالم الكبير والشاعر الاستاذ جمال الشاعر هل لديك استعداد للاقرار بخطأ مواقف سابقه لك ان اكتشفت ذلك؟ الحق في الفشل مكفول لكل مواطن من تقر له بالفضل في كل ما وصلت إليه؟ ربنا سبحانه وتعالى وأهلي أجرنا أقر أنني تقاعدت قبل أن أحقق كل طموحاتي الوظيفية والمهنية كذا انت ده اديب علامي كبير يوناني كان لما وصل 75 سنة يقول لمراته انا عايز اطلع على قرعة الطريق وامدي ايدي كده واقول لأي واحد لله محسنين كل واحد يدينه ربع ساعة من عمره علشان كان عندي لسه شوية روايات وكتب الافتهاش فللأسف كلنا هذا الرغم اقر ان مشهد استقالتي على الهواء من التلفزيون المصري ايام حكم الاخوان كان امرا خارج اطار المهنية بالعكس كان انفعالا في الوطنية اقر بصحة التصريحات المنسوبة لي بان الاعلام العربي يعاني من خطر القطرنة القطرنة مستمرة وصولا الى القمر الصناعي الذي يحاول ان ينافس القمر الصناعي المصري اقرها <تصفيق> ابن الدقاهلية الشاعر جمال الشاعر هل تقر بأن الأقاليم هي المنجم الحقيقي للمواهب؟ الجذور مهمة ومحتاجين الكشاف اللي يقدم لنا كل المبدعين من أقاليم مصر علشان ما يبقاش الوضع مصر رأس كازح وجسد كثير <تصفيق> وأنت المقر بأنه كل مسؤول في هذه الأيام مشتوم مشتوم لا محالة فلماذا قبلت بعضوية ثم وكالة الهيئة الوطنية للإعلام رغم هذا الإقرار هنأخذ حسنات إنما المساهمة في الإصلاح مسألة مهمة جدا هل تقر القائلين بأنه لا أمل في إصلاح منظومة اعلام مسبيرو كلام فارغ ماس بيرو حيعدل الميلة حيقدم المواطن المصري لازم إعلام الخدمة العام لازم ماس بيرو <تصفيق> منذ عام الماضى كتبت عن وجود وزراء اعلام ظل في بعض المؤسسات فهل تقر باستمرار وجودهم حتى بعد تشكيل هيئات الإعلامية الثلاثة؟ ما زلنا في مرحلة انتقالية وفي وزراء إعلام في مجلس النواب المصري وفي بعض المؤسسات الأخرى التنفيذية المهمة جدا وهل ستكون كلمتهم نافذة عليكم في الهيئة الوطنية للإعلام؟ نحن هيئة مستقلة لماذا لا تقر مبدأ التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين؟ أقر في حالة واحدة لما المعيلات السجينات ما يتسجنوش عشان عشر تلاف جنيه ولما الشباب اللي واخدين قرض بعشرين تلاتين ألف جنيه والأقل من صدوق الاجتماع للتنمية ما يتسجنوش هما كمان أقر بأن مضمون كتابي اعمل عبيط على العكس تماما من عنوانه طبعا هو عنوان مستفز هذا العنوان كان محردا على رصد الانصياع والعبط أقر بأن فوزي المبكر بجائزة أحسن مذيع تلفزيوني عام 91 وضعتني في بؤرة الاهتمام كما جعلتني مرمى لطعنات الحاسدين والخصوم طبيعي جدا نصيحة من شخصية مهمة قال لي يا جمال ما تعملش من نفسك ثبت نار يضربوا عليه في نار يعني ينجح بالتقصيد أستاذ عليس بنصور كان يقولك ما ننتقصه من الآخرين لا يضاف بالضرورة إلى رصيدنا <تصفيق> نفيت وجود تغييرات حالية في ماس بيرو تقر بوجود حاجة ملحة لهذه التغييرات؟ الهيكلة آتية لا ريب فيه والهيكلة الحميدة يعني لحنعض قلبه ولحنعض رغيفه أستاذ جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام ألا تقر أن ما بين ماس بيرو الخاص من منافسة أصبحت طرقة إلى حد المعارك في بعض الأحيان؟ هي معارك مفتعلة أجل <تصفيق> ألا يحق لكم في هيئة الإعلام عدم الاقرار بمديونية ماس بيرو والمطالبة طبعا طبعاً هي المديونية كانت 8 مليار دلوقتي بقيت 30 مليار يعني كلها فوائد ديون <تصفيق> تقر دائما بشيخوخة الشاشة وتراه الخدمات ماس بيرو الإعلامية فهل يشي هذا بأنك لن تقر بالأمر الواقع القاضي بعدم تعيين شباب إعلاميين جدد؟ يعني مستحيل أن لا يعين أحد في ماس بيرو غير الموجودين عاوزين نحقق في ماس بيرو مبدأ المجايلة وتشبيب الشاشة هل تقر أن عملك بالإعلام؟ هل مأموريتك في الوصول للجمهور كشاعر؟ جمال الإعلاني استفاد من جمال الشاعر كثيرا جدا جدا جدا وجمال الشاعر الظلم بالعكس يعني لا أقرر بذلك <تصفيق> الشاعر والإعلاني الكبير أستاذ جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام هل لديك اقرار آخر تود أن تضيفه على الإفتاح؟ أقرر وأعترف أنني لم أعطي الشاعر حقه المطلوب وأن فتنة الشاشة والمايكروفون أثرت في ظهور إنتاج الشاعري إلى الناس وسوف أكفر عن هذه الظنوب كثيرا كثيرا كثيرا المقر بما فيه جمال الشاعر وغدا إقرار سكينة فؤيت على الفطار مع محمد عبد العزيز على موسيقى مونير الوسيمي